116. ويأس كان مزادها كافورا 117. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 118. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم استطيرا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 فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسيلا